در أحكي مع حالي ونسي الندم يا ريت ترجع دموعي تضم ونسي الألم يا ريت كان الوفا معك ووفي وما طلع منك كان الزمن حزني وقال لي ابعد عنك عنك آه يا زماني شو بعمل باللي جواتي اسرني وحبسا فاسي شو صعب انسى حبيبي والاصعب صعب انسى حبيبي والاصعب كمل حياتي يا ريت مثل الايام البكة صرقال مثل هالأيام صعبه الأعمال بي ما عم اسمع له دقاته ولا بتعنيلي حياته شو بيسوا قلبي والعالم يا عمري يا عمري وانت منك جواته مثل هالأيام كنا نوان بقلبك محلي وجوه قلبي انت وبلحظة وقف الحكي كأنه ملبك مستحيل يرجع ويشوف عيونك يا رايتني يا رايتني كنت بوقتي اختفي Kolja sab kam el hayat. Aa, ya zaman ya. Shu baamel bil ljoati. Asrni habibi.